وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ مَا أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِيطُ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير وَأَنَّ السَّاعَةَ أَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا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 فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّ وَمَا لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنَ نَفْعِهِ لَا بَأْسَ وَلَا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 يده ما يغيظ وكذلك أنزله آيات بينات وأن الله يهدي من يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهب النكيد ما يغيظ وكذلك أنزله آيات بينات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إن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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر الله خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة تجري من تحتها الأنهار جنة تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابير من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين فروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحادث بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا نَافَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ في أيام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 وَأُحِلَّتْ لكم الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي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 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاه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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لا عزيز الذين وتمكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن البنكر ولله عاقبة الأمور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 ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير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 ليجعل ما يلقى الشيطان فثنتا للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الضال من لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في ميرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم